بسم الله الرحمن الرحيم كل هو الله وحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم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 بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الرصواس الخناس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 ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسيقر سيره السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وذرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسراً إن مع المسر يسرا فإذا فرقت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض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 لا لَمْ فَيَا إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَمَا يُبْصِرُونَ وسواء عليهم أأنزرتهم أم لم تنزرهم لا يؤمنون إنما تنزر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَغْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ وَاطْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إذ أرسلنا إليه مثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا, فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أن اَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِلَّا إن أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا علينا البلاه المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المذينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَعُوذُ بِاللَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَتَّخِذُونَ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ إِلَّا بِإِذْنِهِ شَفَعَتْهُمْ شَيْئًا وَلَا يَنقِذُونَ إِنِّي إِلَى اللَّهِ ضَالِّينَ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونْ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ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 مِن جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا نَزِلِينَ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ يَا عَصَتَ عَلَى الْعِبَادِ ما يأتيهم من رسول إلا كلب يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعونه وَإِن كُُّ النَمْ مَا جَمِي والذَن ضُون وَآيَةُ النومُ الأأَْضُ مَييتَ حيَنَاهَا وَأَخْخ جنَا مِنهَا حَبًا فَمِن يَكُدُون وَجَعَنا فيِيهَا جَاتِم نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره ما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض مِمَّا تُمْلِتُ الْأَرْحَامُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الميل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا زريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما وَإِنَّ شَأْنُر قَمُم فَلَا صَرِي خَلَهُم وَلَاهُم يُ قَضُون إَِّا رَحمَةَ نِا وَمَتَان إلَ حين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 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ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 سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمْتَ ظَنُّ الْيَوْمَ أَنَّهُمُ الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مبين وَأَنِ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ هَذَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ مَا هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كنتم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 وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ أَنَاعْيُنُهُمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ فَمَنِ اسْتَطَعَ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَنْ عَنَّرَهُ لَنَكِسَ مِثْقَالَهُ أَفَلَا يَعْلَمُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا إِنَادِ وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم من مبين ما عملت ايدينا ان عاما فهم لها مالكون وزلل الله لهم فمنها رقوبهم ومنها ياكلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّنَا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوْلَمْ يَرَوْا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُمْ خُصَمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ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 الذي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِفْ لَامْ مِيمْ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْنَا الْقُرْآنَ الْعَرَبِيَّ لَعَلَّكُمْ تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبل ميل من إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ رَأَيْتُهُمْ لي قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ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 تَمَّ مَنَ عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَّقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ للسائلين.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 غلَ يوسُفَ وَإِ لَ لَ صِحون أأَسهُعَن غدَ يَطَع وَيَعَابَوإِ لَ لَحافز قلَ إِ تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن مصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعون وَ جَلُمُ فيِي غيَابَةٍ الجُب وَأَوْ حَن إِلَيهِلَ تُنَبِّ النَّ بِأَممررِهِمْ هَ وَهُمناَا وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصٍ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالُوا بَل سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ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 والله عليم بما يعملون وشروا به ثمن بخسين درهما معدودا وكان فيهم من الزاهدين وَقَا الذيذ ْتَْرَهُ مِنْ مِصْرُ لِْ رَؤَةِ أَنْخِرِمِ مَنْصْوهُ سَ أَ يَ فَعَنَا أََم فَعنَا أَونَ التَّخِذَمُ وَلَدَا وَكَذَلِِكَ مكنا ليوسف فِي الأأَوْ وَلْنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْآيَاتِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغُوا أَشُدَّهُمْ ان تنام حكما وعلما وكذلك نجز المحسنين وروا ودحل التي مو في بيتك عن نفسه وظلقت الابواب وقالت هيتنك قُل لَّمْعَدَ اللَّه إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَاهَا رَبِّي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشى إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَمْنِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَيَ رَضْنِي عَن نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إن كان قمير صمو قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قمير قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فَلَمَّا مَرَّأْ قَمْ يَصْنَعُ قُدَّ مِن دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا وَاسْتَغْفِرِي إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة مرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين F'lema s'amigat bimakrihen arsalt ilyhen Waa'atat l'thlehen mutkakà Waa'atat kull waahida minhun sikkina Waa'atat kull waahida minhun sikkina Waa'atat kull فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَشَّلِ اللَّهِي مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذٰلِكُنَ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِي وَلَقَدْ رَوَّتُّمْ عَن نَّفْسِي فَاسْتَعْصَمَ وَلَا إِلَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرَهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ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 بسم الله الرحمن الرحيم كافى يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَقُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك ونيا يرثني ويلث من آل عقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال ربي أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَكْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا قَالَ رَبِّ جِعَلْ لِي آيَةٌ قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ سَلَاسَ نَيَالٍ سَوِيًّا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بخرة وعشياً يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبياً وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ عُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا وَقُرِنَ الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرٌ سَوِيٌّ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قَالَ إِنَّ مَا يَكُونُ لِغُلامٍ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُنْ بَطِيلًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ